الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ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 حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ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 نَاتٍ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا واتبعوا اهواءهم مثل جنته التي وعد المتخون فيها انها فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى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 فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُم مِّزَاجًا إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ لِذَنبِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ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 مَارَضِينَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرًا مَغْشِيًّا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَّلَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُو مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ غَضَبَهُ فَأَضْطَرَّ أَعْنَاقَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بِهِم نَراد ان لا يخرج الله ابغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم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 ان لا هم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحدث اعمالكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تظلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله تَأْخِرَةٌ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِذَا تُؤْمِنُونَ وَتَتَّقُونَ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيَحْسَبَنَّ الذُّلَّ صِدْقًا وَيُخْرِجَ أضْغَانَهُ هَٰذَا تُمْهَا فَدَعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَعْبُدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ